هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أي يخرجوا وظنوا أنهم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 فَعَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَأَ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مِنَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ويؤثرون على انفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا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 فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن كَانِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ